يَا مَنْ يَا مَنْ يَا رَامَ يا من يجير المستجير إذا أبعا الكتاب تكرما يا امان وأشاء أموار الوجود يا له الأذان في أكوني يا من لا جل القدير جل, القدير جل القدير